بسم الله الرحمن الرحيم أخي في الله أنت على موعد مع الشريط رقم ثمانية ألاف وسبعمائة وثلاثون وخمسون أسحبكم في مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع بفريدة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإنما هما أمران الكلام والهدي وخير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه، وكل بدعة ضلاله. وكل ضلاله في النار وبعد أيها الاخوه الكرام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وجوده وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه إن موضوع كون الدين اتباعا لابتداعا لهو موضوع جلل ومهم وهو الذي قامت عليه عقيدة أهل السنة والجماعة على مدار العصور والقرون وكانت المعركة فيه بين الطائفة الناجية والفرقة المنصورة, بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وبين غيرها من فرق الضلالة والغواية والهلاك وذلك أن الأمر كما تعلمون جميعا أن هذا الدين دين الإسلام إنما يقوم على أصلين أو على قاعدتين فالقاعدة الأولى والعظمى في هذا الدين أن لا يعبد إلا الله والقاعدة الأخرى الثانية هي أن يعبد الله تعالى بما شرع ولا يعبد بالأهواء والبدع فاما القاعده الأولى فلا تخفى عليكم فهي جليه في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وكما قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله وكما بعث الله تبارك وتعالى كل نبي الى قومه مما قص علينا في القرآن كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره الا تعبدوا الا الله وتقول الاقوام أو بعضهم اجئتنا لنعبد الله وحده هذه هي القضيه الاولى وهي واضحه جليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم من دعا إلى هذا التوحيد كما أمره ربه تبارك وتعالى وجاهد الناس عليه جهادا كبيرا عظيما حتى أضاء الله تبارك وتعالى الدنيا بهذه العقيدة وهذا الإيمان فعبد الله وحده لا شريك له وحطمت وأخمدت الأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل ما كان منها من الأحجار، من الأوثان، من البشر، من النيران وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى هذه القاعدة الأولى وأما القاعدة الأخرى وهي أن الله تبارك وتعالى إنما يعبد بما شرع ولا يعبد بالاهواء والاراء والضلالات والبدع فهي الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه الليلة إن شاء الله وإن كنا لن نعطيه حقه ولا بعض حقه لأهميته وسعة أم الحديث فيه ونحن عندما نتأمل دائما وننظر في أي موضوع مهم فإننا نجد أن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل علينا هذا الدين القويم والذكر الحكيم كل أمر مهم ونحتاجه كثيرا تجدون أن التنبيه إليه يكثر بمقدار أهميته ولذلك يأتي التنبيه إلى ضرورة الاتباع في كل ركعة من ركعات صلاتنا وذلك أننا جميعا يجب علينا وجوبا أن نقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإذا قرأت فاتحة الكتاب فأنت في كل مرة تقرأها تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبعد أن كان أول هذه الصورة العظيمة التي هي أم القرآن وهي السبع المثاني بعد أن عرفنا في أولها توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته الحمد لله رب العالمين وفي ألوهيته إياك نعبد وإياك نستعين وفي أسمائه وصفاته الرحمن الرحيم بقي الأصل أو القاعدة الأخرى وهي قاعدة لا يعبد الله إلا بما شرع أي قاعدة عبادة الله تبارك وتعالى وفق الصراط المستقيم فكأن الآيات الأولى أو هي كذلك في القاعدة الأولى وإهدنا وما بعدها في القاعدة الأخرى وهي اهدنا الصراط المستقيم ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في الوصايا العشر التي أوصى الله عز وجل بها كل نبي أرسله ولم تختلف فيها الرسل لم تختلف فيها الرسالات جميعا وأمرت بها كل أمة أول هذه الوصايا هو التوحيد قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أول وصية وهي أعظمها جميعا توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك واتخاذ الانداد من دون الله ثم ختمت هذه الوصايا بقوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كأن عليها خاتم فليقرأ هذه الآيات قل تعالوا إلى وأن هذا قطي مستقيما فاتبعوه فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هذه وصية الله وهي التي أوصى بها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه رواه الإمام أحمد كما تعلمون وأبو داود والترمذي وكلكم تحفظونه إن شاء الله وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وزلت منها القلوب وذرفت منها العيون هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة وكانت مواعظه صلوات الله وسلامه عليه في أرقى المواعظ في الذروة في البلاغ والتأثير كما أمره ربه عز وجل في خطاب المنافقين وغيرهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا فكان ذلك مما احدث للصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم اثرا عظيما في قلوبهم وفي نفوسهم فتشوفوا إلى ما بعد هذه الموعظه وقالوا يا رسول الله قال فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع راوا ذلك استشرفوا منها ذلك فأوصنا طلبوا هم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوصيهم فبماذا أوصاهم صلوات الله وسلامه عليه قال اوصيكم بتقوى الله وهذه رأس الأمر كله تقوى الله تعالى هي وصية الله إلى الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله هذه أعظم وصية توصي بها نفسك أو إخوانك أو من تخطب فيهم أو من تعظهم في أي مكان وفي أي زمان تقوى الله عز وجل فهي جماع الخير كله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وفي هذا في, في هذه الوصية حفظ للمؤمن في دينه وحفظ للأمة في تماسكها وفي وحدتها والا تفترق وتتنازع من أجل الملك والسلطان وقد حدث منها ذلك والله المستعان وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجتماع والالتفاف حول الأئمة الذين يحكمون بكتاب الله عز وجل وإن جاروا وإن ظلموا وإن أخذوا المال وإن جلدوا الظهر كما في أحاديث أخر لا يتسع المقام لذكرها إنما أوصى بماذا؟ أولا بتقوى الله وبالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد في رواية عبد حبشي وفي الصحيح من رواية أخرى عبد حبشي كأن رأسه زبيبة هذه أولا ثم قال بعد ذلك وعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عضوا عليها بالنواجد انظروا كيف عبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير البليغ من شدة حرصه على التمسك بالسنة ليعلم كل واحد منا مقدار ما يجب عليه من الحرص على أن يتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجد وهي الأضراس الشيء الذي تأخذه بقوة ولا تريد أن أحدا يخترج أو يستخرجه منك وتعض عليه بأضراسك عض عليها بالنواجد كما جاء في حديث حديثة ولو أن تعض على أصل شجرة يعني تتمسك بالشيء الثابت والأصيل الذي هو السنة ولو أن تعض بها هذه السنة يقال سنة وصنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وهذا يتفق مع ما ذكره المفسرون كابن جرير رحمه الله وغيره من أن بعض, بعض المفسرين من التابعين وغيرهم فسروا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال بعضهم أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كيف يفسر الصراط المستقيم بأنه بكر وعمر لأن الأمة عندما تنحرف وعندما تتفرق وعندما تتوزع بها الأهواء يظهر المنهج الواضح فعندما افترقت الأمة افترق كانت الفرقة بعد ماذا بعد في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، ففي أيام الشيخين كانت الأمة مجتمعه فرمز هذا الاجتماع هو سيرة الشيخين أو حال الأمة في أيام الشيخين. ولهذا حتى الذين خرجوا وهم أول فرقة خرجت ومرقت من الدين وهم الخوارج. يعظمون الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تعظيم شديدا ولا يطعنون فيهما ولا في سيرتهما ولما خرجوا أيام النهروان على علي رضي الله تعالى عنه وأرسل إليه يفاوضهم قالوا ان جئتمون بمثل عمر وإلا فلا إذن هم يريدون أن النموذج نموذج هذا اتفق عليه اهل السنه وأهل البدعة إذن سيرة الخلفاء الراشدين المهديين وكل الأربعة راشدون مهديون كما قال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد ثلاثون سنة حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن مدة الحسن خلافة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه إلى أن تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه في عام الجماعة تدخل في الثلاثين سنة فتكون هذه الخلافة الراشدة المهدية هي في الثلاثين سنة ويأتي بعد ذلك أيضا خلفاء راشدون مهديون يجب الاقتداء أيضا بهديهم والتأسي بهم مثل الخليفه الراشد الذي أجمعت الأمة على كونه خليفة راشدا وهو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأمتال فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هل تختص سنته بالاعتقادات؟ أم أنها بالأعمال الظاهرة أم هي بالأعمال الباطنة أم هي بالأصول أم هي بالفروع لا يخفى عليكم أن الأمر يشمل ذلك كله فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الاعتقادات وهي أعظم وأول وأوجب ما يدخل في اتباع السنة أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في العقيدة فنعتقد ما كانوا يعتقدون في أسماء الله تعالى وصفاته في التوحيد في الإيمان في القدر في علم الغيب كله هكذا هذا أول ما يدخل ثم تدخل أيضا الأعمال التعبديه الظاهر منها والباطن فنحن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصوم كما صام ونحج كما حج وفي أعمال القلوب أيضا يقيننا كيقينه صلى الله عليه وسلم إخلاصنا كإخلاصه صلى الله عليه وسلم وجميع أعمال القلوب من التوبة والإنابة والرغبة والرهبة والخشوع كل ذلك يجب أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويوضح هذا أننا نظرنا إلى هاتين القاعدتين وجدنا أن حقيقتها هي في كلمة التوحيد التي نرددها والحمد لله دائما. وترفع بها ترتفع بها المآذن في كل حين وفي كل وقت أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله فالشهادة شهادة أن لا إله إلا الله هي أن لا يعبد إلا الله والشهاده بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن لا يعبد الله إلا بما شرع لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته بعث لنا بشرا رسولا حتى يكون الاقتداء أتم ولا يكون لأحد عذر في أن يترك الاتساء والاقتداء به لو كان ملكا مثلا ويقول هذا ملك وأنا بشر فمن كمال حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر أما من غلا وزعم غير ذلك فقد افترى على الله وكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهذا البشر صلوات الله وسلامه عليه هو القدوة في كل شيء وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نشهد أنه رسول الله فما معنى هذه الشهادة هل هي مجرد أن يعتقد العبد أن الله اوحى إليه وأنه بلغ هذا الدين ثم يعبد الله تعالى بما يخالف هديه وسنته ثم يتنكب طريق هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه ثم يحتكم إلى غيره ثم يتبع غير شرعه لا ابدا لا يكون ذلك ابدا وإنما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا به وصدقنا من غير تأويل ومن غير إنكار ومن غير رد الله حتى لو كان مما تحار فيه عقولنا فإننا نتوقع ذلك لأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لما كان يرد على المؤولين وعلى المبدلين وعلى أهل الفرق الضالة يقول إن الأنبياء يأتون بمحارات العقول ولكنهم لا يأتون بمحالات العقول يعني ما تحكم العقول السليمة بأنه محال مستحيل لا يمكن أن يأتي به النبي أبدا ولهذا يكذب النصارى على الله حينما يزعمون أن عيسى عليه السلام ادعى أنه ابن الله وأن الله ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا لا يمكن لان هذا محال مستحيل ولا يمكن لرسول أن يأتي بهذا الأمر المحال لكن النحار الذي تحار, يعني تحار فيه العقول نعم ما العقل البشري؟ العقل البشري محدود جدا. فيمكن أن يأتي في الشرع ما تحار فيه العقول ولا تهتدي إلى حقيقته ولهذا ضرب الله تبارك وتعالى لنا الأمثال من واقع حياتنا لو تأملناها لحارت عقولنا فيها كما حارت فيها عقول الكفار الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحب فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فانبتنا فيها حبا إلى آخر انظر إلى هذا فلينظر الإنسان مما خلق انظر إلى هذين اللذين كل إنسان يراهما ويعيشهما يوميا انظر إلى نفسك مما خلقت وانظر إلى طعامك تجد العجب العجب تحار العقول في هذا فكيف بها في عالم الغيب ألا تحار العقول في تراب يابس جاف ينزل عليه الماء وتمر بعد حين وإذا فيه من أنواع الزهور والأشجار والورود والطيور والحشرات ألوان وأشكال وأنواع عجيبة جدا في هذه الأرض ألا تحار العقول في هذا تحار؟ ألا تحار العقول في هذا الإنسان النطفة كان الأسلف الأولون رضي الله تعالى عنهم يحارون ويتعجبون، أمن هذا الماء؟ من هذا الماء يكون هذا البشر؟ فجاء ما يسمى العلم الحديث الآن، فزاد الحيرة حيرة. عندما قال إن هذه النطفة ملايين، وليست نطفة واحدة. ملايين، ومن هذه الملايين من حيوان واحد يخلق هذا الذي قد يكون جباراً، بطاشاً، متكبراً على الله، يمشي في الأرض متبخترا. وكأنه يبلغ الجبال يخلق الأرض ويبلغ الجبال طولا سبحان الله كيف من هذا إلى هذا أليس هذا عجبا كله عجب فعندما يأتي الرسل صلوات الله وسلام عليهم ويخبروننا كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى يركب هذا الإنسان وينشئه أن الاخره الآخرة خلقا آخر بعد الموت بعد أن كان العرب في الجاهلية يقولون إلا حياتنا الدنيا وكفروا بالبعث وما يهلكنا إلا الدهر وكما قال تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون بعد, بعد هذه العقيدة بعد دعواهم أن ما هي أرحام تدفع وأرض تبلع إذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى عندما يفنى جسد ابن آدم يبقى منه مثل حبة الذرة وهي عجب الذنب فيركب الله تبارك وتعالى الخلق من جديد بهذا. إذا ما الفرق بين هذه العظمة الصغيرة جدا وبين النطفة؟ بل النطفة أصغر وأدق منها. إذا ان حارت العقول النشأة الاخره فالحيرة أيضا في النشأة الأولى. فإن كنا مؤمنين بالنشأة الأولى ولا أحد في الدنيا ينكرها، فلنؤمن أيضا بالنشأة الاخره وأن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى. ويبعث من في القبور هذا اولا اذا نؤمن به ونتبعه صلوات الله وسلامه عليه بتصديقه في كل ما أخبر أخبرنا عن ربنا تبارك وتعالى أنه فوق العرش وأنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة وأخبرنا أنه سبحانه وتعالى له ساقا وقدما وله عينا كما جاء ايضا في القرآن وأن كل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات فإننا نؤمن به ولا نكون كالفرق التي أولت أو عطلت أو مثلت كما هو طريق الذين زاغوا وما أكثر هذه الفرق وما ضيق المقام عن ذكرها هذا فيما يتعلق بتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما اخبر ثم من سنته ومن الشهادة أنه رسول الله طاعته فيما أمر ومن اتباعه وهذا ما دل عليه آيات كثيرة كما في قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ليس معنى الشهادة أن محمد رسول الله الفاظ فقط لا بد من أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الآية جعلت الأمر على ثلاث درجات أو مقامات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك وهذا مقام الإسلام تذكرون مراتب الدين التي في حديث جبريل عليه السلام الثلاثة طبقوها على هذه الآية حتى أولا يحكموك فمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمسلم ولهذا لو جاء رجل وقد حدث هذا هذا ليس افتراضا مجردا عندما كانت تأتي بعض وفود العرب كوفد بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وقالوا نريد أن نعود إلى أكثم ابن صيفي هذا الخطيب المشهور في الجاهلية حكيم وخطيب وحكم يحكم أيضا في الأسواق وما بينه نرجع إلى أكثم زعيمنا فنخبره بشأن الرجل وحاله وما قال فان اقره امنا به وان لم يقره لم نؤمن ورجعوا الى اكثر في هذه الحاله هل, يعدون هل يعتبرون مسلمين ما يعدون مسلمين ابدا لا عند علماء السنه ولا ذكرهم احد في السيرة, في السيره انهم اسلموا ما اسلم لانه علق الاسلام والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم باخذ راي شيخ القبيلة طيب فما الفرق بين من يعلقه بشيخ القبيلة ومن يعلقه برأي فلان كائنا من كان حتى لو كان من الأئمة المتبعين المجتهدين أنظر أول شيء أشوف المذهب هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول شيء نتأكد من المذهب ماذا قالوا فيه ما الفرق نعم هناك ما هو أشد وأخطر وأكفر هو الكفر الصراح وهو أن يعلق على كلام الكفار كأن يقال ننظر إلى القوانين الدولية واشتراع الأمم المتحدة وكذا وكذا أولا ثم نقيس عليها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا شك أنه كفر صراح بواحد لكن حتى هذه الحالة حالة لئمة المجتهدين التي نص عليها السلف الصالح هذه معناها أن العبد لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا من نعم الله تبارك وتعالى عليكم وأنا احيانا أتحدث بها واحيانا لا أريد أن أذكرها يعني خشيه أن يأخذنا الغرور والعجاب نحن الشباب لكن نقوم من باب التحدث بالنعمة أبشركم بأن من دلائل الخير في هذه الصحوة الطيبة المباركة أنكم لا تجدونها تلتزم إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحمد الله عز وجل أنني حيثما ذهبت وحيثما كنت وعندما تأتيني من الرسائل أو من الخطابات لا تجد من يلتزم بأي مذهب وهكذا كما كانت الأمة الإسلامية من قرون تتعصب لمذهب معين بل نجد الشباب في كل مكان يسألون عن الدليل الشرعي وأتعجب وأقول للاخوان بل للمشايخ انظروا بارك الله فيكم قبل خمس عشرة سنة أو عشرين سنة كان علماؤنا يسألون ويجيبون إجابة كما تعلمون يقول حلال أو حرام ويكتفي الناس بذلك الآن سبحان الله أكثر الناس حتى العوام ينور على الدرب مع ذكر الدليل بارك الله فيكم مع ذكر الدليل هذه نعمة عظيمة ودليل على أن الصحوة صحوة سلفية سنية تتبع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا انصرف كثير من الناس عن كتب الفقه المجردة إلى كتب الأدلة من طلاب العلم لا نحتقر الفقه ابدا ونحتاجه وضروري لا يفهم أحدنا نحتقر أبدا لكن نحن الآن لا نتكلم عن الفقه وكتبه نتكلم عن التعصب أو تقديم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فالتحكيم نرجع إلى أصل الموضوع تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء هذا مقام الإسلام وقد يسلم الرجل ولكنه يكون غير مؤمن كيف هذا؟ نقول نعم ربنا تبارك وتعالى قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم كيف يكون ذلك أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يتحقق فيه ما بقي لأنه قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حكمه لكن وجد حرجا مما قضى وأمر به صلوات الله وسلامه عليه بعض الناس يلتزم بأمر الله في تحريم الربا ويعلم أن هذا حرب لله ورسوله فلا يأكل الربا ولا يؤكله وهذا التزام بالإسلام مسلم لكن لا يندفع في نفسه الحرج تجده يتحرج يقول طيب كيف كل العالم يقومون على الربا طيب يا أخي كثير كثير جدا يقولون هذا يقول لي أخي طيب أنا اعطيته ألف ريال وهو راضي يرجعها لي ألف ومية ما أنا فهم يعني ليش حرام كذا كذا هذا دل على الحرج أمثلة كثيرة ألفاظ كثيرة تعبر عن إيش عن الحرج مسلم مستقيم ملتزم بهذا يعني لم لم ياكله لكن في نفسه حرج كيف يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتي هذا الدين بهذا الشيء يقول لك أنا حكمته راضي بحكمه لكن ما فهمت لماذا فنقول هذا مع إسلامه لكنه غير مؤمن متى يكون مؤمنا إذا انتفى الحرج حتى لا يكون في قلبه حرج أيًا كان الأمر يذعن ويسلم من غير اعتراض ابدا لكن درجة التسليم هذه درجة أعلى لأن بعض الناس قد ينتفي الحرج من قلبه بأن يكون مؤمنا فعلا لكنه لا يرقى أن يكون محسنا فالمحسن درجه ثالثه ويسلموا تسليما اي ينقادون انقيادا يعني ينقادوا انقيادا مطلقا من غير منازعه ولا ممانعه ولا مدافع ابدا هذا هو كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه ان صاحبك يزعم انه رقى إلى السماء وراى الملائكه وخاطب ربه يعني قريش تفتري قال إن كان قاله ان كان قاله فقد صدق ما في ابدا أي نقاش صادق المهم هل قاله انتهى الامر فهو صادق هكذا وموقف الصديق رضوان الله تعالى عليه يظهر ايضا في يوم الحديبيه عندما اشتدت الأزمة بالمسلمين ولم تكن انتصارا للنفس ولا لشهواتها ولا لحظوظها كما يفعل المتأخرون من المسلمين مع الاسف لا القضية قضية انتصار لدين الله كيف نعطي الدنية في ديننا صلح مجحف في ظاهره مجحف يا رسول الله ألسنا المسلمين بلى أليس المشركين بلى كيف نعطي الدنية في ديننا كيف الذي يأتيهم من المسلمين لا يردونه وكيف الذي يأتينا منهم نرده نرد المسلم الذي ياتينا مهاجر عجيب وهكذا وان نرجع هذه السنة وأنت قد قلت يا رسول الله اننا بشرت ان ندخل البيت وهكذا الشروط كما تعلمون هنا لا يثبت إلا من كان ايمانه في رسوخ الجبال وكان الصديق رضي الله تعالى عنه هو الـ هو الـ هو الـ ربما يكون الوحيد الذي ثبت وعمر رضي الله تعالى عنه لشده حميته وغيرته على دين الله كادت الدنيا ان تقلب علي يا رسول الله ويقول الصديق يهدئ انه لرسول الله اهدأ حتى والله مشكله يا شباب هذه سياره مدير 78 رقمها من اليمين 4476121 اربعه واحد اثنين واحد والثاني كرصيده مدير 81 الثمانين او اثنين وثمانين خمسة صفر واحد أربعة واحد صفر تسعة واحد. فلا لا نعم لا تعطلوا وبعدين تضطر نقطع الموضوع. فهنا يكون التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحكمه ولأمره ولنهيه. فكانت النتيجة كما تعلمون كان الفتح أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الصورة التي خير مما طلعت عليه الشمس كما أخبر صلى الله عليه وسلم انا فتحنا لك فتحا مبين كان هذا فتحا مبين وكانت العاقبة للمؤمنين باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الدافع للمنازعة والممانعه الغيره لله وعلى ولدين الله فكيف بحال هذه الأمة في آخر الزمان الذين يقدمون على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هديه يقدمون عليها الاراء والاهواء لمجرد حظ النفس النفس تريد الشهوات ويعلم انه قد ثبت وصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما خلا رجل من امرأة الا كان الشيطان ثالثهما وان الخلوه حرام وان كذا ويختلي حبا في الشهوه بل يطالب يطالبون بالاختلاط من اجل شهوه النفس ومن اجل حظها أين نصيب هؤلاء من الإيمان، وأين نصيبهم من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين نصيبهم من تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء. ننظر إلى أمر آخر وهو ما يقع فيه أكثر العباد أو الزهاد كما يدعون وكما يسمون هذا الحراف قديم، وهو دعوة أنهم يحبون الله. وأنهم يعبدون الله ولكن على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا يتبعون في عبادتهم وفي أعمالهم القلبية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله تبارك وتعالى في حق هؤلاء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفوره إن كنتم تحبون الله هذه الدعوة كما قال بعض السلف هذه ايه الامتحان ادعى قوم محبه الله فامتحنهم الله بايه الامتحان قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني هذه شرط وجواب وجزاء ان كنتم تحبون الله فاتبعوني فمن يدعي حب الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاكيدا لذلك جعل الجواب شرطا وجعل له جواب آخر قال فاتبعوني يحببكم الله لأن القضية ليست أنك تدعي أنك تحب الله أو تظن أنك تحبه الثمره والنتيجة هي هل يحبك الله أم لا يحبك فمتى يحبك الله إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يحببكم الله إذن الدعوة الأولى لا تكون صحيح دعوة محبة الله لا تصح إلا باتباعه ولا تنال محبة الله إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التمر وهذا المطلوب أن يحبك الله وكل من في هذه الدنيا من العباد حتى من يعبدون الله تعالى على دين النصارى ورهبانية لابتدعوها ما كتبناها عليهم يظنون انهم يحبون الله وأن الله يحبهم ويقولون الله محبة وتجدون ملايين منهم وإن كانوا قلوا في قرون المتأخرة لكن النصارى كانوا بالملايين رهبانا في الأديرة الهندوس البوذيون طيب ويقول قائل هؤلاء كفار فما لنا وما لهم ونقول وطريق المغضوب عليهم وطريق الضالين هذه الأمة فيها كذلك كما قال سفيان بن عينة وأيضا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود فيلحق بالمغضوب عليه فالعياذ بالله ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى فيلحق بالضالين هؤلاء الذين يدعون انهم يعبدون الله ويذكرون الله من الصوفيين وغيرهم الذين قد يقطعون اوقاتا واعمارا لا يفعلها اهل السنه اوقات طويله في الاذكار قد يسبح الله سبحانه وتعالى في اليوم مثلاً يقول سبحان الله وثلاثين ألف مرة والحمد لله وثلاثين ألف مرة والله أكبر وثلاثين ألف مرة ما نفعل ذلك نحن اهل السنه لكن ما قيمة هذا ما فائدته هل هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أمر أخف إذا رأيتم ما هو أعظم وأعظم من ذلك إذا رأيتم الصلوات البدعية التي ابتدعوها والعبادات والأوراد ثم طريقة التربية أو السلوك التي ابتدعوها فخرجوا بذلك عن هديه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فهم يزعمون أنهم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم وأنهم من محبته صلى الله وسلامه عليه يفعلون ذلك ويأتونه يجتهدون في الأذكار والعبادات ولكن هل تنفعهم؟ هل العبرة بالاجتهاد؟ لا اجتهادٌ أو نقول اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة أكثر الناس عبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هم الفرقة المارقة الخارجة من الدين الخوارج لأنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهم أعبد الناس حقيقة لا كثرة لكن حقيقة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولم يقل أكثر يقول تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم تحقرونها كم أصلي من الليل هؤلاء يصلون أكثر كم أقرأ من القرآن يقرون أكثر يتحرزون يتحرجون من صغائر قد لا يلقي لها الإنسان بالا ولكن مع ذلك ماذا تنفعهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية الرمية إذا كانت أي, أي نوع من أنواع الحيوان يرمى فيدخل السهم فيه فيخترق ويدهم منه يمرق فيه فيبحث تجد هل, هل, هل أثر أو ما أثر هل فيه أثر الدم أم لا يوجد لأنه من سرعته اخترقه فلم لم يبقى فيه شيء يعني هذا من غاية التشبيه أو البلاغة في التشبيه أن هؤلاء اجتازوا الدين اجتيازا عابرا هكذا ما لامس حقيقته وشغاف قلوبهم لم يرسخ ولم يستقر في قلوبهم فيمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية مع هذه العبادة ومع هذا الزهد وإنما كانوا يسمون القراء وكانت قراءتهم كدوي النحل ما نفعهم شيء من ذلك لأنهم انحرفوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا سنة الخلفاء الراشدين بل خرجوا عليهم واعتقدوا كفر عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وكفر الصحابة الكرام واعتقدوا أن مرتكب الكبيره كافر وخالد مخلد في النار أول ما خرجت الخوارج كانت هذه عقيدتهم ثم تطورت كانت هذه عقيدتها ثم تطورت فيما بعد كما تعلمون دخلت البدعة الأخرى لكن أساس بدعتهم الغلو في الدين ولذلك يفرقون عن الروافض كما تعلمون الرافضة الشيعة أساس بدعتهم الزندقة والإلحاد والكفر لأن أول من ابتدع الرفض هو ذلك اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ اليهود فهذا أساس دينهم لكن الخوارج لا أساس بدعتهم الغلو في الدين والتمسك فيه به ولكن على غير بصيرة وعلى غير سنة فلم ينفعهم ذلك فكان هؤلاء وهؤلاء خاسرين جميعا لم ينفع هؤلاء غلوهم واجتهادهم وتعبدهم كما لم ينفع أولئك ولن ينفعهم طبعا زندقتهم وإلحادهم إذا فالمسألة ليست بالاجتهاد أو بكفرة العبادة ولكنها اولا وقبل كل شيء باتباع السنة فيها والنبي صلى الله عليه وسلم من سيرته وفي سنته الثابته الصحيحة حارب الغلوة كما حارب التفريط واضاعه حدود الله وحقوق الله عز وجل فلما جاءه الثلاثة النفر الذين قال قائلهم قال أحدهم أصوم ولا أفتر وقال الآخر أقوم ولا أنام وقال الثالث لا أكل لحم ولا أزوج النساء كما تعلم أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم انكارا شديدا فقال من رغب عن سنتي فليس مني لا يمكن ابدا أن يقر هذا المنه لأن التعبد وإن كان لله لا بد أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس اليوم عندما تكلمهم تحذرهم من أي بدعة وهذا كلكم تعيشون وتعلمون وأنتم الحمد لله جميعا دعاه يقول لك والله نية طيبة وما قصدي إلا خير نقول هذا لا يكفي هنا يجب أن يعلم الناس أن النية وحدها لا تكفي وهل الخوارج متهمون في نيتهم وهل هؤلاء النفر من الصحابة متهمون في نيتهم لا الكلام ليس في النية الكلام أنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مهما كانت نيته ومهما كان اجتهاده ولهذا إذا اختلط العمل فيه سنه وفيه بدعة نقرهم على السنة وننهاهم عن البدعه مع أن النية واحدة وهذا ينطبق كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في, في زمانه صلى الله عليه وسلم رأه النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في الشمس فسأل عنه فقالوا إنه نذر أن يقوم فلا يقعد وأن يضحى يعني يظل في الشمس فلا يستظل وان يصوم ولا يفطر هكذا وجاء في بعض الروايات انه اراد بذلك تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم كلامه وانه كان صلوات الله وسلامه عليه يخطب فاراد ان يقف في الشمس قائما صائما تعظيما منه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبته ما احد يتهمه في نيته احد يقول هذا ايش ني؟ نية الخير وعظم هذا الكلام هذه الخطبه وأعزر واوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد وأن يستظل وأن يتم صومه نهى عن ماذا؟ عن البدعة لكن ماذا السنة إذا نذر إنسان أن يصوم نقول أو في بنذرك لأنه من السنة لكن أما أنه يقوم أو أن يضحى يعني يظل في الشمس فلا يستظل ليس هذا من السنة فنحن نقول للناس كل من ينكر علينا أو يجادلنا نقول له نعم يا أخي نحن لا نشك في نيتك أو لا نتكلم فيها لأن النيات عند الله والله أعلم بها ولكننا نقول لك احرص مع النية الصادقة والإخلاص على المتابعة لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين الأول أن يكون لله وحده فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا أن يكون لله وحده وكما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح من عمل عملا اشرك معي فيه غيري فهو للذي اشرك او قال تركته وشركه انا اغنى الشركاء عن الشرك فلا بد من أن يكون خالصا لوجه الله لكن لا يكفي الاخلاص لوجه الله بل لا بد من المتابعه ان يكون كما شرع الله وان يكون موافقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا لا يكون صالحا إلا بالمتابعه ولا يكون خالصا إلا بانتفاء الشرك ولا يشرك بعباده ربه احدا فإذا اجتمع الشرطان قبل العمل باذن الله نرجو له القبول ولا ندري نرجو فكيف بمن اخل في هذين الركنين أو الشرطين ومع ذلك يرجو ويطمع أن يكون مقبولا بل زاد الأمر عندهم إلى درجة ادعاء الملاية والكرامة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والمنزلة العظيمة عند الله وغير ذلك من الدعاوى الفاجرة الباطلة وهم مخالفون لهديه صلوات الله وسلامه عليه في عبادته وفي دينه ولم يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تشعبت بهم الأهواء والذين خالفوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثير أهواء متشعبة أصلها جميعا كما كان السلف الصالح يسمون الفرق أهل الأهواء إذا, إذا رجعت من كتب العقيدة تجدونهم يسمونهم أهل الأهواء الله لكائي أو ابن بطة أو الاجري أو السنة لعبد الله بن إمام أحمد أو كلام الإمام أحمد نفسه أو الإمام مالك أو أيوب أو شعبة أو وكيع أو الصفيانين أو عبد الرحمن بن مهدي أو عبد الرحمن عبد الله بن مبارك استلف يزيد بن هارون كثير الذين تكلموا في أهل بدع وحذروا منهم وزجروهم كانوا يسمونهم أهل الأهواء لأن الحامل لهم على مخالفة السنة هو الهوى والعياذ بالله الميل مع الهوى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا الأهواء من هذه الأهواء ما يكون اتباعا للأحبار والرهبان كما حدث في الأمم قبلنا ولهذه الأمة منه نصيب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله كما قال أبو العالية رضي الله تعالى عنه استنصحوا الرجال في دين الله ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره فيعلمون أن الله حل أموراً وحرم أخرى وحكم بأن هذا ضلال وأن هذا هدى ولكن قالوا نحن على ما قال علماؤنا أحبارنا ورهباننا فبذلك استحقوا أن, أن ينزل الله تعالى فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله وكذلك قوله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فعبدوا الله تبارك وتعالى كما شرع لهم الأحذار والرهب وفي هذه الامه كذلك ولو رجعنا إلى أصل أو الأصل العام القضيه الأساسية قضية الفاتحة سورة الفاتحة نجد أنها بينت لنا المنهجين الكبيرين المخالفين لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج المغضوب عليهم ومنهج الضالين المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولكنهم لم يتبعوه لم يعملوا يعني أوجز تعريف لهم والضالون هم الذين لم يعرفوا الحق فعبدوا على جهل وعلى ضلال في ديننا في هذه في اهل القبله ومن اتباع ديننا من اهل القبله نجد ان أكبر منهجين خرجا وانحرفا عن الصراط المستقيم الذي أمر الله تبارك وتعالى باتباعه ثم تتشعب منهما جميع الفرق على كثرتها هما إما من عرف الحق وهم أصحاب أو من كان في إمكانه أن يعرفه المنهج المنهج الأول هو منهج أهل الكلام الذين يسمون أنفسهم أصحاب العقليات وهؤلاء يتجددون في كل زمان ومكان أصحاب المنهج العقلي الذين يفكرون ويستخدمون عقولهم كما يزعمون في معرفة القرآن والسنة ولكن ذلك أدى بهم إلى ان يحكموا عقولهم ويعرضون ما جاء في القرآن والسنة على عقولهم وعلى آرائهم وعلى أهوائهم فهم يخوضون بالعقليات والجدل ويبحثون وأوتوا ملكه ومواهب تجد أن كتبهم تدل على تفكير عميق جدا. لكن ما نفعهم شيئا هؤلاء اهل الكلام منهم الجهمية وتفرعت عنهم المعتزله ثم تفرع منهم الاشاعره ثم كثرت كثروا كثره عجيبه حتى اصبح كل منهم يكفر الآخر ويرد عليه ويطعن فيه وكما ترون العالم اليوم والله المستعان يعني ال ال الزيديه اليوم والرافضه على اختلافهم انظروا كيف أخت... الزيديه مع الرافضة مع الأضاضية هذه كلها على عقيدة علم الكلام التي هي عقيدة المعتزلة وبقية العالم الإسلامي ما عدا من كان على منهجها السنة والجماعة هم على مذهب الأشاعر يعني في المعاهد العلمية والجامعات ومدارس الشرعية والكتب تجد لو ذهبت إلى أي بلد المدرسة أو المعهد أو الجامع يقرر فيها مناهج كلامية علم الكلام تقرأ يعني نثبت الله تعالى قال الصفات سبع معنوية وسبع معاني وسلبية ويجب كلام لا في القرآن ولا في السنة ولا تكلم في أحد من السلب من اين جئتم به قالوا هذه هي العقيدة والذي لا يعتقد هذه العقيدة فهو ليس من أهل السنة والجماعة ولا من فرقة الناجية انظروا كيف وصلت بهم الدعوة إلى هذا الحد فهذا ليس في القديم كما يزعم بعض الناس وأنها ماتت واندثرت بل هذا إلى اليوم هذا المنهج الخطير إلى اليوم ومنه فرق كثيرة تشعبت وأفضى بهم الأمر إلى الباطنية الباطنية غاية ما يمكن أن يصل إليه الكفر من اتباع هذا المنهج وترك منهج النبي صلى الله عليه وسلم والباطنية لهم مثال أو حتى نعرف كيف النموذج المعاصر للكفر الباطنيون أخذوا الفلسفة اليونانية وكتبوا رسائل إخوان الصفاء وتكلم عن علم الفلك وعن الإنسان وعن الحيوان وعن علم الجمال وعن الفضائل وعن الأخلاق وكلام فلسفي إذا قراته عجيب جدا ما أقول من كلام حكماء اليونان وأمثالهم ويقول هذا هو البديل عن الدين جعلوا هذا هو عقيدة أو منهج أهل العقول أما ما جاء به الرسل فهو للعامة هذا للعوام يعني على قدر ما يفهم العام لكن هذا للخاصه ولاصحاب الفهوم العالية ومثل هذا بالضبط المناهج الوضعية الآن الفرق هو أنهم في الأول كانوا يرجعون إلى أرسطو وإلى أفلاطون وإلى أفلوطين وإلى شيشارون وإلى كثير من الاسماء الآن يقولون داروين وفرويد وماركس ودوركايم وثبر وبيبر إلى آخر الأسماء الطويلة يعني الآن نفس المنهج يعني يعادون ويعارضون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله هؤلاء وقد يقول قائلهم الآن ايضا قد يقول قائلهم إن الدين يصلح للعامة أو لا بأس أن يدرس التوحيد في المدارس الابتدائية أو يدرس في المساجد لا بأس لكن في الجامعات في المراكز العلمية المتنوره المتقدمه متطورة، تدرس هذه النظريات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية أما في المعاهد العلمية ولا في العوام المثالية هي الدعوة نفسها ولكن قد تختلف في الصورة لكن القضية الجوهر واحد وهو أنه لا يحكم ولا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا بزعم أن ما جاء به مفضول وأن الأفضل هو ما جاء عن هؤلاء القدامى منهم والمتأخرين هذا والكلام فيه كثير هذا منهج المنهج الآخر الذي هو منهج الضالين هو منهج أهل التصوف والتنسك والتزهد والعبادة الذين قالوا إن ظاهر الشريعة والأمر والنهي والتقييد بالسنن وبالواجبات هذا ايضا لعامة الناس هذا يصلح للعامة يهذبهم لكن الخاصة الذين الحقائق في قلوب الذين كما يقول قال قائلهم تقولون أو تاخذون علمكم ميتا عن ميت تقولون حدثني فلان عن فلان عن فلان ونحن ناخذ عن الحي الذي لا يموت تقول حدثني قلبي عن ربي والعياذ بالله مباشره يقول هذا نحن نتعبد هكذا ما تقول لي هذا حرام وهذا حلال هذا سنه هذا مكروه هذا كذا لا نحن غير ذلك لانه عندهم تتنزل عليهم الحقائق مباشرة ويكاشفون ويخاطبون وعندهم العلم اللدني إلى آخر هذه المزاعم والدعاوى وقد وكثير منهم من يفعل يستدلون بماذا؟ بالأحلام والرؤى والمنامات يتركون النور الواضح يتركون الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قل إنما أنذركم بالوحي تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ويذهب إلى أخبار هؤلاء الدجالين هل الكرامات أو خرافات أو منامات أو أحلام حتى في الوعظ يعظون بالأحلام وبالمنامات وبالقصص أحيانا بالأمثال كل هذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي إنما أنذركم بالوحي قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو النور الواضح وهذا هو المنهج الجليل الناصر وهؤلاء طرق وفرق كثيرة جدا ووصل الحال إلى حد أنه كما تنافس هؤلاء يعني أهل الكلام وكفر بعضهم بعضا تنافس أيضا أولئك عياذا بالله وأخذ كل طريقة تطعن في الأخرى ويدعون أن شيخها هو افضل الشيوخ وأعظمها والكلام في هذا يطول كما قلنا وفي هذا لكن القصد من ذلك أن هذه الأمة تفرقت اهواؤها واختلفت لأنها لم تتبع الصراط المستقيم الذي أمرها الله تبارك وتعالى باتباعه وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمورها ولم تجعل هواها تبعا لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه هو واستلف الصالح وأعظمهم اولهم الخلفاء الراشدون ثم صدر هذه الأمة ومن سار على منهجهم لله الحمد ما بقي من لغة قليل وإن كان الموضوع كما قلت هو مهم جدا لكن اجملنا الكلام فيه إجمالا فندع الدقائق المتبقيه للأسئلة وهي دائما كثيرة ودائما أشعر أننا ما نوفي الأسئلة حقها الله مستعب يقول الله أكثر من مخالفة الاتباع الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ويوم الجمعة موعد المبتدعين لذلك أي نعم ذكرنا بهذا يرجو الاخ تنبيه على ذلك بهذه المناسبة وسؤال آخر متى بدأ ظهور المولد وهذا صحيح أن الموالد إذا لم يكن فيها غلوب واشتملت على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرته والاجتماع على طعام العشاء تسمى من البدعة الحسنة أفيدونا الكلام في المولد يطول وأيضا كثير الاسئله فيه نوجز فنقول اولا يكفينا أن المولد بدعه لا يستطيع أحد مهما كان أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده ولا أن ابا بكر ولا عمر ولا الخلفاء الراشدين ولا أحد احتفلوا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم إنما ياتونك بادله يتمحلونها تمحلا كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم الذين في وأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه يأتون بأدلة متشابهة وليست محكمة ليست نصا فيما يعملون غاية ما فيها تعظيم يوم الاثنين أو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الصيام يوم الاثنين ما أو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك؟ عندنا وهذا ديننا هو حبه صلوات الله وسلامه عليه ولا يؤمن أحد كائلا من كان حتى يكون كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين هذه حقيقة الإيمان لا تنال إلا بذلك فإذا لا دليل لديهم ابدا بدعه ولهذا يختلفون من أول من أحدثها فقيل إنه صاحب إربيل في القرن السابع بعد أن اختلفت الأمة وتفرقت وتمزقت وحكمتها الباطنية هذا الخبيث عبيد الله الذي ادعى أنه محضة في الظاهر انه روافق وفي الباطن زنادقة يهود مجوز كفر محض حسبكم الظاهر نكتفي بالظاهر الذي يدعون وهو أنهم روافض وماذا بعد الرفض من زاجر للأمة أن لا تأخذ وأن لا تقتدي بما أحدثه هؤلاء وبعض المؤرخين يعلل هذا بتعليل أو بعض من استنبط من حالهم يعلل احتفالهم بمولد أو باليوم الاحتفال الذي يقيمونه في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول وينصبون له الصرادقات والخيام ويتفننون في الاطعمه الفاخرة بأن ذلك هو دليل على زندقتهم وعلى كفرهم لأنهم في هذه الحالة يحتفلون بذكرى موته صلوات الله وسلامه الله من كفرهم وزندقتهم وأخذهم بثأر أجدادهم من اليهود والمجوس الذين جاء الاسلام فهدم ملكهم وامجادهم يحتفلون بذكرى وفاته صلى الله عليه وسلم يجعلونها عيداً وهذه عادة عند كثير من الامم ان عدوهم الذي حاربهم أو دمر ملكهم يحتفلون بذكرى وفاته والغرب ورب بقيت تحتفل بذكرى موت محمد الفاتح كل ما ياتي موت تحتفل لانه الذي فتح القسطنطينيه هذه عاده موجوده لماذا لان هؤلاء لكونهم يهودا كما ذكر العلماء ومجوس من يهود فارس يحقدون أشد الحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه توفي صلوات الله وسلامه عليه في الثاني عشر من ربيع الأول أما ولادته فيها خلاف, فيها خلاف كبير ولا تعلم فالذي يحتفل ويظهر الفرح والسرور في هذه الليلة هو في الحقيقة محتفل بماذا؟ بالموت نعم ولو أن لو فرض أن العاقل يتامل لو فرض أن اجتمعت مناسبتان في ليلة واحدة وكانت إحداهما موتا والأخرى فرحا ما اللائق بالعاقل أن يفعله؟ يحتفل أم لا يحتفل؟ وإذا الجنازة والعروس طلاقا كما قال من الذي يسكت صاحب العروس من الذي ينطق صاحب الجنازة لأن هذا هو الناس يعني العقلاء يغلبون دائما جانب الحزن على جانب الفرح فهذه أيضا من التي لو تنبه العقلاء لها لو وجدوا مع أنها بدعة ففيها هذا المأخذ الخبيث وكل كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. كل ما ابتدعوا كل ما يعملون فهو بدعة نعم قد يقول البعض أنه منهم من يغلو غلوا شديدا ويعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر وأن روحه تجي ويعني يصل به الأمر الى يقول هو هذا خرافة وهذا ما في شك عندنا فيه لكننا احنا مجرد عشاء واجتماع ذكر الله فنقول البدع تتفاوت البدع منها ما يغلو ومنها ما يكون أقل غلو لكنها كلها ضلال وكلها خطر وكلها لا تنفع صاحبها شيئا فإن قالوا نريد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتخليد ذكره ومحبته قلنا يا سبحان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج أن تبتدعوا ما يخلد ذكره ويرفع اسمه وقد رفع الله تعالى له ذكره مآذن الدنيا من الشرق إلى الغرب حتى في أمريكا الآن وفي بريطانيا والحمد لله ترتفع كل يوم كذا مرة ولا يعني هذا الصوت لا يكاد ينقطع لا يكاد ينقطع أبدا لأنك إذا نحن هنا صلينا مثلا الفجر قد يكون في بلاد أخرى يصلون الظهر إذا كان يؤذن هنا للمغرب يؤذن في أمريكا الفجر مثلا فهذا أذان ليل نهار على مدار 24 ساعة مسموع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رفع الله له ذكر ما يحتاج نصلي والحمد لله خمس صلوات غير النوافل وهذا كما صلى ونصلي عليه صلوات الله والسلام عليه واجب أو ركن من أركان الصلاة ان نصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه فنحن في كل وقت كيف نغفل عنه حتى عندما ناكل الطعام ناكل كما أكل اللهم صل وسلم عليه ننام كما نام ندخل البيت كما دخل نخرج كما خرج نمشي الى المسجد كما مشى في عملي في وظيفتي انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل فما ما احتاج لان يبتدع مبتدع شيئا يذكرني بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا انساه هو قائد عسكري فتح بلد وبعدين قالوا نعمل له تمثال حتى نتذكر أن هذا فتح بلدا أو ملك حكم أمة ويخشى أن يندثر فيجعل له تمثال ليقال هذا الزعيم أو القائد الملهم او كذا ليس الأمر كذلك اللهم صل وسلم عليه هذا القلوب تعيش معه لحظة لحظة فإن قيل القلوب لا تعيش معه قلنا إذن تعدل تصلح هذه القلوب لتعيش معه صلوات الله وسلامه عليه كما كان يعيش مع ربه عز وجل هذا هو العلاج أما أن نبتدع ونزيد في الدين ففي هذا تنقص لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه لأن المبتدع إنما تنقص من لا يخلو المبتدع أي مبتدع المولد وغيره إما أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بالله كفى بهذا كفر قد يقول لك إذا من تتهم اتتهم جبريل وهكذا كان بعض السلف يجادلهم اتتهم جبريل اذن ما بلغ يقول لك لا بلغ طيب فان لم تتهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام فتتهم الله تعالى الله عن ذلك انه ترك شيئا من الدين او حجب شيئا من الخير والهدى ما انزله ولا اوحاه ولا امر جبريل ان يبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم ما لا يمكن فان قال لا لا اتهم واحدا اذن فلنتنازل معك تتهم الصحابه الكرام انهم تركوا شيئا من هديه ومن دينه لم يبلغوا ولم يعملوا به فان قال نعم فلزمهما يلزم الروافض واشباهه وان قال لا قلنا اذن تتهم التابعين ولهذا يزيد بن هارون رحمه الله هذا الامام الجليل المحدث العظيم لما اراد ان, أن يفصل كما فعل مالك وأحمد لكن قال كلمه عظيمة قال نحن اخذنا ديننا عن التابعين عن اتباع التابعين عن التابعين عن الصحابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم عمن عم اخذوا تعال يا مبتدع من اهل الكلام من اهل الضلال من اهل التصوف قل لي عمن عم اخذت انا سندي واضح هذه روايتي وهذا سندها وهذا متنها عمن عم اخذت ان قال ارسطو افلاطون عن عباد الهندوس عن كذا آه، انتهت القضية إذا أنت حكمت على نفسك فهم عم من نحن نسأل كل من يبتدع المولد أو غيره عم من أخذتم هذا الدين أما احياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتعزيره وتنقيره فهذا لابد, لابد منه وهو ديننا في كل وقت وفي كل حين كما ترون نعم كتاب يملأ قلبك بالأسى والأسس يقول إيش؟ أي ليلة الولد أفضل من ليلة القدر هذا في أي جريدة؟ الاخبار؟ الأخبار؟ كيف يكون ذلك كذلك؟ وقبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة وتجريد فاطمة الزهراء من خصائصها الطبيعية من هو الكاتب؟ مم. يقول الأخ هذه نشرة عن من هذا البدع التظهر في هذا اليوم كما وضح على المدعي الذي افترع على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو محمد بن علوي المالكي وجريد الأخبار ولكم القراءة على هذا الافتراء من أين يكون له طيب بعدين إن شاء الله على كل حال ما في جديد في كلام هذا الرجل ولا في أمثاله نعوذ بالله كون يزعم الليلة المولد أفضل ليله القدر وغير ذلك من مزاعم نسال الله العافية هذه لا جديدة فيها قال بها من قبله من قبله وهو يعني إنما هو مجدد وداعي لها الله تبارك وتعالى يجعل في كل زمان دعاه هدى ودعاة ضلاله فدعاه الهدى لهم أجرهم وأجر من عمل والسجاب لدعوتهم مثل أجورهم لا ينقص ذلك من اجرهم شيئا من أجورهم شيئا ودعاة الضلاله عليهم وزرها وزر من عمل بها ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا انظروا كيف الله سبحانه وتعالى يجعل هكذا بعد. وانظروا الإنسان العاقل أين يضع نفسه أم مع هؤلاء أم مع هؤلاء نسأل الله العفو والعافية هذا اللي يقول إيش ما مدى صحة من قول من يقول يمكن هذا ما له علاقة مباشرة في الموضوع يقول الدنيا مسرحيه أبطالها البشر وديكورها الطبيعة ومخرجها القدر هذا قول يكثر يعني يقولون مثل هذا القول وغير واقوال كثيرة جدا لو استرسلنا هذه الاقوال لا تنتهي أحد المفكرين كما يسمونهم او الفلاسفة الفرنسيين عندما جاءه الموت جاء الاحتضار وقد كفر بدينه الأول بالنصرانية وكفر بكل شيء ولا عنده يعني ما يؤمن بشيء نعوذ بالله من الضلاله والحيرة فقال عندما جاءه الموت قال الآن تنتهي المسرحية نعوذ كلها مسرحيه حقيقة هي كلها له وكلها لعب الدنيا، الحياة الدنيا لعب وله إذا لم يكن أهلها مؤمنين بالله سبحانه وتعالى لكن التعبير عنها بهذه العبارات التي تأتي في ثياب العبارات الأدبية ولكنها تؤدي إلى الابتذال وقد تدخل بالاستهزاء والسخرية بالدين هذه تنكر على أهلها حتى لو كانت بعض العبارات صحيحة فإننا كما تحدثنا البارحة في موضوع العبارات والألفاظ عبارة الضمير وغيرها إذا كانت حتى لو أن العبارة تدل على معنى صحيح اقصد فإننا لا نعدل عن العبارة الشرعية إلى عبارة موهمه وإن كان المقصود والمعنى صحيحا. وبعد ذلك إن شاء الله أمامنا فرص أخرى إن شاء الله الإجابة على الأسئلة على أهميتها وكثرتها هذا تنبيه فقط لأن الاخ يقول قلت إن المرء الذي يضع ماله في البنك اسمع ماذا قلت إن المرء الذي يضع ماله في البنك ويتحرج من عدم أخذ الفوائد فقد سلب منه الإيمان أنا ما ذكرت موضوع الوضع البنوك أنا قلت لا يأكل الربا أنا ما قلت كما أنا. أنا قلت الذي يؤمن بأن الربا حرام ولا يأكله ولا يأكله لكنه يتحرج ويقول كيف أنه يكون حراما والإنسان يعطي ألف ويأخذ ألف مئة أو مئتين هو راضي والدافع راضي هذا الحرج ياتي لكن ما قلنا يضع مالنا في البنك قضيه الوضع في البنك أنا لا أرى أنها جائزة أصلا فهذا يا اخوان مثال لللبس الذي يكون ناشئا عن سوء السماع أو عن سوء الفهم المكرفونات هنا طيب الحمد لله هناك في نتعب يقول لأخواني المكرفونات نقول طيب كل حاجة على الميكروفون لكن هنا واضح فما قلنا ان الذي يضع ماله في البنك جائز ما تعرضنا للوضع ابدا لحكم الوضع انما قلنا الذي يحرم الربا لكن في نفسه حرج منه هذا أتى بمقام الإسلام ولم يأتي بمقام الإيمان يقول الأخ كيف يكون ذلك وقد أجمع علماء الأمة على أن المؤمن مرتكب للمعصية يكون فاسقا والمعصيه المؤمن بما عندهم من ايمان ما في مشكله حتى على كلامك على الاجماع هذا هو يعني ما دام انه غير مؤمن يعني لم يبلغ درجه الايمان ويسمى عاصي فهو ايضا مسلم ما في اشكال لكن المشكله انك فهمت الكلام خطا بارك الله فيك اما كونه كون اما كونه العاصي مسلما و لا يقال له مؤمن نعم لا يقال إنه مؤمن إلا إذا أردنا بذلك أنه غير كافر نقصد مؤمن غير كافر أما قصدنا مؤمن الذي هو اسم التزكيه والثناء على المسلم لا لا نثني ولا نزكي من المسلمين لا نثني عليه ولا نزكيه من المسلمين إلا من كان ملتزما بالأوامر مجتنبا للنواهي هذا نقول مؤمن إن شاء الله أحسبه مؤمنا إن شاء الله وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أو مسلمة طيب هذا مثال مثال لما قلنا من الضلالات الصوفية وأمثالها انظروا كيف يعني يغلف مثل هذا للورد. وهو كثير في جوب كثير من الناس كما ذكر أحد الأخوان ثابه الله عندما قال يعني نحن يأتينا اخواننا العمال أو المتعاقدون وغير غير البدع الخرافات التي عندنا هنا وغير غير ذلك المقصود من تقصيرنا في الدعوة لم ننشر هذه العقيدة في أوصال هؤلاء القوم فينفع الله تعالى بهم من وراءهم وينتفعون أيضا هم مثل هؤلاء يأتون في جيوبهم هذه الأفكار والأوراد حتى في الحرمين تجد هذه في جيوبهم نقرأ لكم هذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلات والسلام على سيدنا محمد المنزل عليه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكر كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل طيب هذا حق قال وعلى آله وصحبه وبعد فهذه من أسماء الله الحسنى أمرنا شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى سيدنا الأستاذ الشيخ محمد أبو خليل الله أعلم منه لكن هذا قدوتهم بذكرها بحيث لا يحصر العدد بالذكر إلا ليلا ليلا فيذكر كل اسم مئة ألف مرة نعم هذه واقع والله احد الإخوان الذين هداهم الله وتاب الله عليهم والحمد لله وقد يكون معكم الآن أخبرني قال أنا كنت يعني لما 33, 33, قالوا لي 33 ألف و وثلاثين ألف قال أبدأ بعد العشاء اتعشى قبل العشاء وبعد العشاء على طول أدخل غرفه وأقعد عد عد يجي الصبح ما غلقت ما يمع نعم سبحان الله العظيم نسو الله العظيم قال بمعنى أنه يتلو الاسم كل ليله على قدر طاقته فإذا تم العدد إذا غلق المئة الألف ينتقل الاسم الذي يليه، حتى يتم الأسماء، ثم يعود إلى أولها، لأولها، واشترط عند الذكر مراعاة معنى الاسم المذكور. أيا كيف يراعي؟ مئات ألف يشرع. إحنا نقول سبحان الله برز الذين الواحد يغفل، ما يغلق ثلاثة أربعة وعشرة الله يعفو عنا يعني كيف يراعي شيء؟ ثم يقول وعند البدء في الذكر يقرأ الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، ومحتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. طلب منك تعطيه شيء ولا تهدي لثواب سبحان الله قال ثم لشيخنا على طول من ما لا لأبو بكر عمر من إلى شيخهم ورجال سنده ثم لمن أخذ عليه القبضة الذين بايعوا الشيخ وإخوانه ويطلب الاستغفار نهارا لا تستغفروا في الليل وكذا الصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة اللهم صلي شوفوا الصيغة كيف يقول اللهم صلي على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة قائمة بدوام ملكه هكذا جابها من عنده هو يعني لا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه كيف نصلي عليك فعلمهم ثم قال ويتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب كل صلاة مكتوبة ثلاث مرات بهذه الصيغة أيضا لا يقول إلا بعد الصلاه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه عدد حروف القرآن حرفا حرفا وعدد كل حرف ألفا ألفا وعدد الصفوف لملائكة صفا صفا وعدد كل صف ألفا ألفا وعدد الرمال ذرة ذرة وعدد كل ذره ألف مرة إلى آخر انظر هذا ورد من الاوراد وما أكثرها وقل ان تجد حاجا او معتمرا ان لم يكن من اهل السنة من اهل الحديث ممن تاثر بدعوة السنة والجماعه الا وفي جيبه هذه الاذكار والاوراق وتاكدوا واسالوا اين رايتم لكن طبعا بالاسلوب المناسب تجدوا كيف يجب علينا لا نقصد بهذا الان الطعن فيهم اولا انا اقصد اولا بيان واجبنا وتقصرنا في الدعوه الى الله يعني شيء عجيب يقول ياتون يتعبدون بهذه البدع فيدخلون في الظالين عبدوا الله على جهل حتى في يوم عرفه يدعون بادعيه بدعيه لا يقبل الله تعالى منها شيئا فيضيعون حجهم وهذا ايضا من تقصيرهم حتى عند في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر الشريف تحجبت والله لا اكتبكم هذا واسال الله العفو والعافيه انا يعني الاسبوع الماضي هناك شفت حجب الناس مستقبلين القبر يدعوا عشرات وهكذا يدعو والكعبة وراءهم ويدعون ب... كل منهم بعضهم مثل هذا وبعضهم كتاب كبير ب... لا أتدخل لا, لا أتكلم في... في ماذا يدعون؟ لأنني ما أستطيع أقرأ كل ما عند كل واحد منه. لكن كيف نسكت على كثرة الدعاء والمشايخ وطلاب العلم عن هؤلاء لابد إما أن ننكر بالقوة ونضع عسكري بالقوة مثلاً. لا. أو لا نتكلم سبحان الله ليس الامر هكذا يعني يا أخي بارك الله فيك يعني تسلم ثم تستقبل القبلة والله كثير منهم والله جزاهم الله يقول جزاك الله والله انا اول مره واحد يقول والله يا شيخ ما ادري واحد يا سبحان الله يعني لو كل واحد منا كلمه وهذا كلمه وهذا نصيحه يروح اللي يروح الى المزارات البدعيه ويتعبدون ويصلون الاثاثه السبعه يصلي هي ركعتين هنا ركعتين, ركعتين, ركعتين ومن اللي سرعها هذه وغيرها وغيرها لماذا يفعلون من من نكلمهم يا اخوان يقول مع الاسف الشديد اذا كان أهل السنة وشباب أهل السنة ودعاء أهل السنة تركوا هذا الواجب العظيم تركوا إنقاذ الناس من الشرك ومن البدع ومن الضلالات وانصرفوا إلى أمور إما أنها خلافية أو أنها اجتهادية أو أن قد تكون مما يحرم أصل قد يكون والاشتغال بالحرام من الغيبة والتعرض للأعراض هذا أشد لكننا نفترض الخير أنهم تعرضوا لأمور يعني أقل أهمية وتركوا المهم. وترك الأهم قد يفتح الله سبحانه وتعالى قلب واحد من هؤلاء وتعطيه كتاب التوحيد وتعطيه كتاب صحيح الكلم الطيب وأمثال وينفع الله به نفسه وأسرة وأمة هناك يرجع عليهم ويقول عرفنا الدين الصحيح دعوة الشيخ محمد عبدالهابي أخوان الله تعالى عليه انتشرت في الهند وفي إفريقيا وقامت دعوات ودول جاهدت الإنجليز وغيرهم بالحج كانوا يؤتون للحج الشيخ رحمة الله عليه وفي أيامه تعلمون الفقر والحاجة ما أرسلوا ابدا داعية من من مكة أو من الدرعية إلى نيجيريا ما فعلوا جاء الحجاج من نيجيريا وقابلوه في الحاجة وحدثوهم فاعتنق العقيدة والدعوة مثلاً الشيخ عثمان بن فودي رحمه الله وأمثاله فانتشر ولهذا لو ذهبت الآن إلى شمال نيجيريا أو إلى مالي تجد مناطق سنية بحتة ومساجد سنية بحتة ما فيها من البدع شيء وجماعات تدعو الى الله على السنه سبحان الله رغم الضلالات واللغه العربيه منتشره وتجد شيء عجيب لماذا بهذا بتأثير الحج والعمره فنحن الان ياتوننا حجا وعمره ثم لما فتحت علينا الدنيا جاءنا العمال بالملايين فما استفدنا من هذا شيء بل اقول بكل الم ومراره البوذي هنا ياتي الى جده وغيرها ياتي هو بوذي وياتي المنصر ويدخله في النصرانيه في بلاد الإسلام وهذه حالات موجودة تنصر هنا بدل عن يسلم وترك بوذيته لأن المنصرين في الشركات وفي كل مكان يعملون بطرق ذكية خفية ونحن لا بطرق ذكية ولا غبية يعني كنا لا نريد الطرق الغبية لكن ما عملنا شيء فيأتينا بوذيا ويرجعوا بوذيا فصلوا الله العافية هذا الأخ سؤال سؤال طويل والأمر فيه هيب وهو قول العام إذا قالوا يا يا خفية الألطاف نجنا مما نخاف إنك لطيف ولم تزل ونحن عبيدك الضعاف ما فيها شيء دعوة ما فيها شيء ما يعني لم ترد بهذه الصيغة لكن الدعاء يجوز للإنسان ندعو الله سبحانه وتعالى بأي شيء ما لم يكن في الدعاء اعتداء اعتداء أو يكون مبتدعا لكن لا شك عن الأفضل والأولى الدعاء بجوامع الكلم وبدعائه صلى الله عليه وسلم هذا من باب الأفضلية فقط لا الوجوب وهذا أيضا يقول آخر انه يذكر أحد الزهاد أنك تستطيع أن تتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تعتزل في غرفة مظلمة من الجمعة إلى الجمعة وأنت تقول طاسين إنك لمن المرسلين مع بعض الألفاظ فماذا ترون في هذا مأجورين هذا بدعة وضلالة وان سمع خطابا فانما هو من الشيطان هو الذي يوحي يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان المختار نابع ابي عبيد يزعم انه يوحى اليه قال نعم وقرأ عليهم الان هذا الشياطين فهذا الذي يقفل او يغلق على نفسه الغرفه من الجمعه إلى الجمعه ما, ما الذي ارتكب من, من من كبائر ترك صلاه الجماعة. هذا نعم وترك واجبات أخرى أيضا قد يكون ترك زيارة أو عياده مريض وشهود جنازة وترك العمل والكد على نفسه وعلى اسرته وترك أمور ثم بعد ذلك يكون في, في هذا الظلام من الذي تعبدنا الله تعالى في الظلام والمكت في الظلام ثم تكون الطامة الكبرى إذا سمع من نناديه واعتقد أن هذا المنادي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> سبحان الله ما كان أحرص التابعين رضي الله تعالى عليه عنهم ما كان أحرصهم على أن يكونوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوا كلامه فلو كانت هذه الوسيلة حقا توصل إلى هذا أما كانوا أولى وأجدر وأحق بها وهم الذين على سنته وعلى ايدي صحابته صلوات الله وسلامه عليه هذا لا شك أنه باطل ثم لماذا تخص هذه طاسين؟ أول من ابتدع بدعه الطواسين هو الخبيث الحلاج وله كتاب خاص اسمه الطواسين، ويقول من أن أسرار القرآن مجتمعة في قاسين من أين لك هذا؟ وما هي الأسرار؟ هذه من آثار الباطنية التي تتلبس لباس الصوفية وهؤلاء زنادقه وإن انتسبوا أو ادعوا الإسلام نعوذ بالله والله هذا يعني مع اهميه السؤال لكن ما أظن الآن يكفي له الوقت الاخ يسأل عن الديمقراطية ولماذا الولايات المتحدة الأمريكية يعني تفرضها الاتحاد السوفيتي وفي غيره لا. هذه ما ليس هذا مقامها ويعني نحتفظ بالسؤال وبأهميته لكن ليس هذا وقته يقول لا خل معنى كلامكم أن كثرة الذكر غير جائزة وأن هناك مقدار معين من الذكر والعبادة لا نعني ذلك نقول يعني من حيث الذكر اذكر الله ذكرا كثيرا الذكر منه ذكر مطلق وذكر مقيد ما قيد نتقيد به مثلا بعد الصلوات نسبح كما امر حتى لو لو جعلناها 34 او 32 او 40 لا يجوز نذكر ونسبح كما جاء في السنه اما الذكر المطلق فلا يجوز ايش تقيده يعني أنت ما تذكر الله تقول لا إله إلا الله قل هذا شيء. تطلع عشرين تسعة عشر عشر وأنت ماشي وأنت راكب وأنت ذاهب لكن إذا جاء أحد قيد من غير دليل قال قلها في اليوم ثلاثين هنا نقول هذا بدعة أما أنك تقولها ولو وصلت إلى مئة أو إلى ألوف ومرة عشر ومرة عشرين دون أن تلتزم أن تلتزم بشيء لم يلزمك به الشرع والسنة فهذا يدخل في الذكر الكثير بل يجب ونحث أنفسنا وإخواننا أن نذكر الله تعالى ذكرا كثيرا ونرجو أن نكون وإياكم كذلك إن شاء الله تعالى سبحانك الله وحمدك شكرا